عن يزيد بن نعامة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آخر رجل الرجل فليساله عن اسمه واسم أبيه وممن هو فإنه أوصل للموده